ə uh -oh. E Yes, you're... Well, um, لم أدر ما حسابيه نيسل قانيه girl al sül ليس له اليوم We're back. qo uh -huh. kau <laughs> وَإِم الن تَزكراكُ كان عظيما و اي بسم الله الرحمن الرحيم سأل سا lao Oww <laughs> Zəra, Orojul! تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر صبرا ترجمة نانسي قنقر